وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن, أحدك فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تقرأ حديثا حديثا يمكن يكون أدعى حضور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتحدثنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وذكرنا أن المصنف رحمه الله هنا مشى على طريقة البخاري رحمه الله حيث جعل الحديثين في سياق واحد كأنه, حديثاً كأنه حديث واحد فقال واذا استيقظ أحدكم من نومه إلى آخره وذكرنا أنه أن الإمام مسلم رحمه الله ومالك في الموطأ وأن بعض أصحاب المستخرجات فرقوا بينهما، فجعلوا كل واحد منهما مستقلا عن الآخر. فنتحدث في هذه في هذه الليلة إن شاء الله عن قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده. قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين باتت يده إذا استيقظ أحدكم من نومه ظاهر هذه الجملة أن ذلك في الاستيقاظ من النوم بإطلاق أليس كذلك؟ سواء كانت هذه النوم في الضحى أو كانت في القيلولة أو كانت بعد العصر أو كانت من نوم الليل هكذا ظاهرها ولكن هل هذا هو المراد أو أن النوم هنا من نومه يراد به معنى خاص وهو نوم معين نوم الليل أيهما المراد بهذا الحديث الاحتمال لا شك كأنه قائم يحتمل هذا ويحتمل هذا لكن نريد أن نحدد المراد فماذا نقول نعم يوجد قرينة في نفس الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وما وجه كون هذه القرينة تشهد لهذا المعنى أحسنت المبيت فإن المبيت لا يكون في الضحى ولا يكون بعد العصر ولا يكون في القيلولة وإنما يكون في الليل المبيت أعم من النوم قد يكون الإنسان مستيقظا في ليله ويقال بات بات في بيته بات في مكان كذا لكن هنا طبعا المراد النوم في الليل لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه هذا صريح لا يحتمل البقاء في الليل فلو فمن لم ينم وأراد أن يستعمل الماء فإنه لا يحتاج أن يغسل يديه ثلاثا إلا على سبيل الاستحباب فقط فيما يتعلق بالوضوء إذا أراد أن يتوضع الإنسان كما سيأتي في صفة الوضوء وكذلك جاء ذلك صريحا في رواية ليست في الصحيحين وإنما هي في بعض السنن عند الترمذ وبماجه نعم إذا استيقظ أحدكم من الليل نعم استيقظ أحدكم من الليل فهذه الرواية حددت المعنى المراد فلو بقينا فقط مع قوله من نومه لكان ذلك يشمل كل نوم إذا استيقظ الإنسان من النوم فإنه يرسل يديه ثلاثا لكن عرفنا الآن من دليلين أن المراد نوم الليل ذكر المبيت والرواية الثانية من نوم الليل جيد طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه فليغسل يديه الآن هذا أمر والأمر والأمر للوجوب من حيث الأصل أليس كذلك إذا وجدنا الأمر من قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فالأصل أن ذلك يحمل على الوجوب إلا لدليل يصرفه إلى معنى آخر كالاستحباب أو الإباحة أو أو أو الوعيد نعم أو نحو ذلك ذوق إنك أنت العزيز الكريم هذا للوجوب لا هذا للتهكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا هذا للإباحة كلوا مما غنمتم فكلوا مما غنمتم هذا للإباحة نعم وليس للوجوب لو قال إنساننا لا أريد أن أكل من الغنيمة ولا أريد أن أأخذ شيئا منها أصلا فإنه لا يجب عليه الأخذ من الغنائم إذا دخل أحدكم مجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الجمهور على أن ذلك يستحب القرينة الصالفة الأحاديث التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فقالوا ما عدا الفرائض الخمس فإنه يكون من قبيل التطوع وبالتالي لا تجب تحية المسجد نعم فهي مستحبة ما هو دائما للوجوب لكن الأصل أنه للوجوب إلا لقرينة فهنا قوله صلى الله عليه وسلم نعم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما نعم فليغسل هذا بالأمر وجاء أيضا في رواية عند مسلم فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها بالنهي والنهي يدل على على التحريم وهل يوجد عندنا صارف هنا يصرفه من التحريم تحريم الغمس ووجوب الغسل هل عندنا صارف يصرفه لمعنى آخر الجواب لا ليس عندنا صارف واضح يحملنا على صرفه إلى الاستحباب مثلا وعندئذ نقول إنه يجب على من استيقظ من نوم الليل أن ناقض للوضوء أن يغسل يديه للأمر، فليغسلهما، فليغسلهما. وهذا الأمر مستلزم للنهي، يعني فلا يدخلها. وجاء ذلك صريحا في الرواية الأخرى عند مسلم فلا يغمس أو فلا يغسل فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها. الآن دل هذا الحديث على هذا القدر. أنه يحرم الغمس في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ولا بد فليغسل يديه قبل أي يدخلهما نعم طيب الآن لو أنه خالف وغمس يديه في الإناء غمس يديه في الإناء قبل الغسل فما الحكم ما الحكم نحن حينما نريد أن نستخرج الحكم لا بد أن ننظر أولا إلى العلة. العلة في النهي ما هي؟ والمقصود بالعلة يعني الوصف المناسب لشرع الحكم. لماذا الله أمرنا بهذا؟ تعرفون الفرق بين العلة والحكمة؟ عند كثير من أهل العلم من فرق بين العلة والحكمة. يقولون الحكمة هي الوصف ال... هي... يقولون هي الباعث على شرع الحكم الآن ما الحكمة من قصر الصلاة في السفر التخفيف الباعث على شرع الحكم والعلة ما هي أن السفر مضنة المشقة والسبب هو السفر السبب هو السفر واضح؟ هو منشأ الحكم والعلة هي المشقة أن السفر مضمت المشقة ولو تخلف في بعض الصور لكن الشارع يربط الأحكام بالأعم الأغلب والحكمة هي التخفيف بهذا تفرق بين السبب والعلة والحكمة لا نريد أن ندخل في تفصيلات أكثر من هذا لكن هذا الشيء يقرب لك المعنى بصورة واضحة لا تخفى ولا تلتبس على أحد بإذن الله عز وجل طيب الآن حينما نهينا عن إدخالها في الإناء أو عن غمسها في الإناء وأمرنا بغسلها ثلاثا جاء هذا وهذا ما العلة في ذلك؟ نعم قبل هذا نقول هل هي مدركة أو غير مدركة؟ لا حينما تقول النجاسة معناها أنها مدركة لكن حينما تقول غير مدركة فمعنى ذلك أنها تعبدية وهذا تجدونه كثيرا في أصول الفق وتجدونه في الفق يمر بكم وفي شرح حديث الأحكام نعم يقولون إنها تعبدية والمقصود بتعبدية ليس معنى ذلك أنه ليس ثمة علة لا لا يقصد هذا فإن الله عز وجل حكيم لا يشرع إلا لحكمة خلافا لمن يقول بأن المقصود هو التكليف وابتلاء لابتلاء كلف الرقيب الله الرقيب يقول للابتلاء وهذا ليس بصواب للابتلاء فقط بل فاللفاء للابتلاء والامتثال وكل ذلك مبني على حكمة فالتشريعات كلها حكم لكن منها ما لا ندركه وتصل عقولنا إليه فهذا اللي يسمونه التعبدي هذا المقصود يسمع التعبدي فهذا هو المراد به ومنها ما تدرك علته وهذا الإدراك لهذه العلة نوعان نوعان منهما يكون بطريق النص وهذا قليل يعني أن يأتي النص مصرحا بالعلة مثل الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم أي من أجل فلعل تفيد التعليل لعلكم إيش لعلكم تتقون لعلكم تتقون ضفوا هذه الجولات، لعلكم تتقون أي من أجل تحقيق التقوى على المعنى المشهور فال فإذن العلة هنا مصرحة بالنص لكن كثيرا من هذه العلل غير مصرحة وهي التي يسمونها بالمستنبضة يستخرجها العلماء بدقة نظرهم ولطافة فهمهم فيقولون العلة كذا وكذا وكذا وهذه العلة التي يستخرجها العلماء منها ما يكون ظاهرا غاية الظهور تلوح ومنها يعني مثل لما يقول الآن الزكاة العلة منها ما هو تطهير المال وتطهير النفس من الشح مثلا واضح لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا ندركه لكن هناك أشياء أخرى قد لا ندركها وقد يكون أصل العلة مدركا وتفاصيلها أصلها في العمل المعين مدركا قد يكون أصلها مدركا وتفصيلها من قبيل التعبد يعني الآن عندنا الزكاة نقول مواساة الفقراء وتطهير المال وتطهير النفس من الشح طيب لماذا هذه الأنصباء ليه العشر ربع العشر ولماذا في هذه الأنواع لماذا؟ ليه ما تكون في الفواكه مثلا؟ ليه في المقتات والمدخر مثلا؟ نعم لماذا؟ ذهبت ففي تفاصيل تكون تعبدية أجل أن ندركها فالمقصود أن هذه العلل المستنبطة ليست على وزان واحد منها ما يظهر كل الظهور ومنها ما يكون خفيا ومنها ما يكون متكلفا يعني يجيب لك العالم علة بعيدة لا يظهر أنها السبب الذي من أجله شرع الحكم تصورتم هذا المعنى الآن ولا ما تصورته الشباب اللي معنا تصوروه ولا ما تصوروه لا تنجراسك ما أنت من الشباب أنا أكلم مثل الأخ اللي هنا اتضح هذا ولا ما تضح العلة إما أن تكون نص عليها الشارع قال لنا ترى العلة كذا وإما أن يكون العالم استخرجها استنبطها توصل إليها هذا اللي توصل إليها قد تكون واضحة جدا وقد تكون غير واضحة غير ظاهر قد تكون متكلفة يتكلفها العالم ولا تظهر كل الظهور والله تعالى والله تعالى أعلم فهنا لما نأتي ونقول الآن فلو أدخل يده أدخل يده فما الحكم حرام للنهي لكن الما ما حكمه الآن عنده إنا فيهما يريد أن يتوضأ منه فغما سيده قبل الغسل ثم طالعين للبر وجبت لكم إنا يتوضأ منه ثلاثة وجاء أخ وغمس يده قبل أن يغسلها ثلاثا هذا الماء هل يراق هل يصح الوضوء منه أو لا يصح إذا قلنا بأن النهي هنا لأمر تعبدي غير مدرك غير مدرك يعني ليست قضية النجاسة فإن الماء لا يحكم بنجاسته لا نقول إنه تنجس لكن يستعمل في الأمور الأخرى لأنه ليس بنجس لكن هل نتوضأ به أو لا نتوضأ به يحتمل إذا نظرنا إلى قاعدة النهي يقتضي الفساد فماذا نقول نقول لا يتوضأ به نهى أن يغمس يده في الإناء فغمسها وخالف وأنه يقتضي الفساد قولوا ضو قضية عبادية، فهذا الماء لا يجزيه، وهذا يتفق مع قول من قال إنها تسلب طهوريته بالغمس، اللي يسمونه الماء المستعمل في طهارة، كرفع حدث أو ما في معناه، ما في معناه كغمسي. يد قائم من نوم ليل ناقضا للوضوء لحظت الآن فبغض النظر عن مسألة الماء المستعمل أن نهي يقتضي الفساد في الأصل فإذا كان النهي يقتضي الفساد وهذا في أوضح صوره لأن مسألة النهي يقتضي الفساد ليست على إطلاقها لكن هذا من الصور التي تكون من أوضح الأمثلة. وذلك أنه جاء النهي مقترناً مع ستعلم طيب فعلى كذا على هذا لا تكون لا ينجس الماء لكن هل نستعمله في الطهارة نقول هذا محل حل تأمل نظر باعتبار أن النهي يقتضي الفساد طيب لو قلنا إن ذلك لعلة مدركة وهي ما ظنّت النجاسة مضنة النجاسة لا يغمس يده قالوا لأن يده قد تكون متنجسة منين تتنجس اليد هذا احتمال قالوا لعله يحتك وهو نائم ويكون قد استجمر فيصيب الأذى والنجاسة يده وبالتالي تكون اليد متنجسة فإذا غمسها في الإناء فإن ذلك هذا إذا قلنا أن العلة النجاسة إذا قلنا بأن العلة النجاسة معنى ذلك لو جعلنا إنسانا يراقبه وهو نعم ورأى أن يده سالمة ما وقعت على شيء ينجسها فمعنى ذلك له أن يغمس أن يغمس يده صح ولا لا لو أنه لبس قفازا أو أدخل يده في كيس نعلم أنها ما خرجت صحا ويده في القفاز فعندئذ لا تتنجس وبالتالي له أن يغمس يده لكن الشارع لم يفصل هذا التفصيل نعم الشارع لم يفصل وترك التفصيل يدل على ماذا على عموم الأحوال التفصيل يدل على عموم الأحوال فنقول سواء علم أن يده وقعت على شيء أو وضعها في كيس أو لم يضعها في كيس لماذا؟ لأننا لا ندري هل العلة هي النجاسة مضنة النجاسة أو ليست مضنة النجاسة ما ندري يعني هل أحد منكم الآن إذا كان يميل إلى القول مثل ما قال بعض الإخوان قبل قليل إذا كان يميل إلى القول بأن بأن العلة هي النجاسة. قالوا لا صيام في بلاد الحجاز والبلاد حارة والناس يستجمرون ولربما وهذا مشاهد إن الإنسان إذا نام لا يدري أين فعلا انظر انظر إلى الحرم الناس الذين يمين في رمضان ترى العجب العجاب وقد رأيت هذا بعيني عجب وليس واحد ولا كثير ترى أيديهم. تذهب وتجي تشرق وتغرب وتأمل هذا وتجد العجب نعم فالآن الآن الناس ما عاد يستجمرون في الغالب وأيضا الحر والبلاد الحارة وكذا الآن المكيفات وقد يكون نام في شدة الشتاء أريد أن أصل إلى قضية أن مسألة النجازة احتمال أو أن ذلك مقطوع به هو مجرد احتمال هذا الاحتمال هل يسوغ أن نجعل العلة مدركة ونقول هي النجاسة وبالتالي لو وضع يده في كيس ما عليه بأس ولو أنه غمسها فقد لا يتنجس الماء لماذا لأننا لا نعلم هل يده وقعت في النجاسة أو لا فهذا عمر مشكوك والماء متيقن طهوريته متيقنة واليقين لا يزول لا يزول بالشك فكيف ننتقل من يقين إلى شك فنحكم بنجاسة الماء باعتبار أن إنسانا أدخل يده فيه ونحن غير متأكدين أن اليد نجسة أو غير نجسة لحظ ثم هذا الإناء قد يكون الماء اللي فيه كثير والنجاسة التي علقت بيده قد تكون قليلة جدا لا تغير الماء لاحظت قد يكون هذا الإناء قدر كبير وإذا غمس يده فإن النجاسة التي فيه لا تغير والماء إنما يحصل تنجيسه بالتغير كما سيأتي إن شاء الله فصار عندنا الآن هذه الاحتمالات موجودة وبالتالي ماذا نقول نقول هو منهي عن ذلك لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء وليس ذلك للكراهة بل للتحريم والأصل أن النهي للتحريم ولا يوجد عندنا ما يبرر ويسوغ حمله على معنى آخر كالكراهة أو الاستحباب في قول فليغسل يده أن ذلك يستحب نقول لك يجب عليه أن يرسلها يجب عليه وعما هذا الماء فهل يجوز له أن يستعمله بغض النظر عن مسألة النجاسة هل يجوز أن يستعمله في الطهارة يتوضأ منه نقول لا يبعد أنه يسلب ذلك بسبب النهي أن النهي يقتضي الفساد لاحظ هذا الملحظ مو هو مسألة الماء المستعمل فقط لا هذا من أجل أن النهي لا يبعد لا يبعد ولذلك يقال الأحوط أن لا يتوضع منه إن كان هذا الماء قد غمس يده فيه طيب لاحظ الآن الرواية قال قبل أن يدخلهما في الإناء الآن تصور معي الإناء هذا وهذا الإناء الآن لو فرضنا أن هذا سطل هذا الإناء فيه ربعه فأدخل يده فيه من أجل أن يصل إلى الماء واغترف بكأس أدخل يده أو ما أدخل يده؟ أدخلها في الإناء فهل المقصود الإدخال في الإناء ولا الغمس في الماء؟ الغمس في الماء وليس مجرد الإدخال في الإناء فإذا كان ثلاث أرباع الإناء فارغا فأدخل يده ليصل إلى الماء بواسطة بميغراف أو بكأس أو نحو ذلك يغترف فيه هذا لا إشكال فيه ولا يعتبر مرتكبا للنهي وهذه قضية واضحة ويدل عليها الرواية التي ذكرت عند مسلم فلا يغسل يده في الإناء لا يغسل يده في الإناء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها نعم طيب لو جاءنا إنسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعراب توضأ كما أمرك الله ما قال له اغسل يدك ثلاثا ماذا نقول نقول علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء وليس غسل اليدين عند الاستيقاظ من الوضوء وإنما هو مقدمة بين يديه من أجل أن من أجل اللا يدخل اليد في الإناء حتى يتوضع من هذا الإناء له لا اغسل اليد أولا ثم أيضا أن نصوص الشارع تجمع ولا يحتاج الشارع أن يذكر لكل واحد كل التفاصيل يكفي في البلاغ أن يقول لواحد شرعا تبلغ واحد من الأمة ولذلك كما ذكرت لكم سابقا تجد المسائل مثل رضية حلق الشعر لمن أسلم حديثاً والاغتسال في بعض الأحاديث ما أمره النبي وسلم أن يحلق شعره أو أن يغتسل فهل يجب الغسل وحلق الشعر على من دخل في الإسلام يلحظ فيها هذا المعنى اجمع نصوص الشارع ويحمل المطلق عن المقيد والعام على الخاص تعامل كأنها نص واحد أنها نص واحد والله تعالى أعلم وهذه طريقة في الاستدلال وفهم النصوص طيب فلا لاحظ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء الإناء طيب لو كان عنده بركة أو بئر يغمس اليد ولا ما يغمسها يغمس يده لأن هذا المستنقع أو البئر أو البركة أو نحو ذلك ما كثير وإنما الإناء عادة يكون فيه الماء الذي يكون قليلا على قدر طهارة الإنسان ونحو ذلك فبالتالي يقال هنا قيده بالإناء أما إذا كان لكن لو كان قليلا بقدر بقدر ما يكون عادة في الآنية كأن يكون في تجويف حجر صخرة مجوفة فيها ماء مجسمع من المطر أو نحو ذلك فما الحكم نقول لا يغمس يده فيه وإن لم يكن إنام لا يغمس يده فيه طيب ماذا يصنع نقول يتصرف يبحث عن شيء يغترف فيه أو يغمس طرف ثوبه ثم يجعل ذلك على يده حتى يحصل الغسل ينقل بهذه حتى تغسل يد واحدة على الأقل فإذا غسلت ثلاثا أدخلها وغسل أفرغ على الثانية لكنه لا يدخل يده في هذا الماء الذي يريد أن يتوضع الذي يريد أن يتوضع منه نعم وقوله فإنه لا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده جاء في لفظ عند ابن قزيمة أين باتت يده منه أين باتت يده منه وهذه تقول احتمال أن المقصود قضية النجاسة لكن ذلك هل هو قاطع؟ هل يقطع به؟ الجواب لا وذلك أننا نعلم أن الشيطان له ملابسة مع ابن آدم ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي نام عن الصلاة قال ذاك رجل بال, بال الشيطان وين في أذنه وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا نام ثلاث عقد فإذا استيقظ ذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت الثانية فإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان فالشيطان له ملابسات مع الإنسان الاحتلام كيف يقع أليس من تلاعب الشيطان ومن تلاعب الشيطان بالإنسان ومن الطريف في هذا أن الشعب رحمه الله وهو صاحب طرفة قام يوما وهذا من تواضع السلف رضي الله عنهم إمام كبير قام يوما وفي صوته تغير حلقه لعل فيه التهاب قال إن الشيطان قد سلح في حلقة يقصد هو تواضعا يعني كأنه لم يقم الليل هو طبعا مصلي الفجر مع الجماعة لكنه يتواضع كأنه لم يقم الليل نعم يقول إن الشيطان ليس فقط قد بال في أذنه بل سلح في حلقة فصارت هذه البحرة نعم، فالمقصود أن نعم والله أعلم هذا ما يتعلق بهذا الحديث ولا لا نطيل في الكلام أكثر من هذا. تفضل نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وللمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ما المراد بالماء الدائم؟ المستقر الذي لا يجري والمقصود بالذي لا يجري أي الذي لا ينتقل كالأنهار ومجاري السيول فإن ذلك هو الماء الدعم وتعلمون أن الماء إذا كان كثيرا في في مكان من الأرض فإن الرياح تحركه فيكون فيه شيء من التمويج موج بقدر كثرته بل رأينا بعض البحيرات الحلوة التي تمتد في دول متعددة كالبحر تماما هذا البحر الذي ترون بأمواجها وخطورتها وعمقها وحدودها لمن يريد أن يدخل فيها للسباحة تجري فيها البواخر والسفن الضخمة نعم كل بحر هذا اللي ترون تماما لا فرق إلا في الطعم لا فرق إلا في الطعم أمواج قوية فالماء إذا كان كل ما كثر يحركه الهواء فيكون فيه موج فهل هذا هو المقصود بالماء الذي يجري أو لا يجري ليس هذا المقصود بالجريان وإنما المقصود الآن المقصود أنه مستقر لا ينتقل الأنهار أما تحريك الهواء له فإن ذلك لا ينقله من حكم الماء الراكد نعم وبعض أهل العلم يفسر يفرق بين الماء الدائم والماء الراكد يقول الماء الدائم هو الذي له نبع لكنه لا ينتقل والماء الراكد ما لا نبع له جمع من المطر أو نحو هذا ولكن هذا التفريق لا دليل عليه لأن الماء الدائم في الواقع إذا كان له نبع فإن ذلك يقتضي أنه سينتقل لأنه يتكاثر سينتقل ولابد فالماء الدائم هو الماء الراكد فالماء الدائم الذي لا يجري وبهذا الاعتبار إذا قلنا أن الماء الدائم هو الماء الراكد تكون هذه الجملة الذي لا يجري من قبيل من قبيل التأكيد إلا إذا قلنا بأن الدائم كما في لفظ هذا الحديث بأنه من الأضداد ما معنى من الأضداد يعني أنه لفظ مشترك يدل على معنيين متضادين على معنيين متضادين. مثل القر يدل على الحيض والطهر هذان نقيضان الحياة والطهر والضدان مثل الآن الماء الدائم يقولون يطلق على الماء الذي يجري وعلى الماء المستقر تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا وهي لفظة واحدة مثل القر نعم يعني أنه مشترك فقوله لا يجري يحدد أحد معني المشترك فتكون مسألة ليست للتأكيد بل هي ليش للتخصيص للتخصيص الماء الدائم الذي لا يجري نعم ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه شوف الآن لو صالح يكتب لنا أحطك جيد يا صالح ولا له مثلي لو كتبت لنا نعم ثم يغتسل ثم يغتسل فيه نعم ثم يغتسل الآن هذه كيف نقرأها لاحظوا هذا يترتب عليه المعنى معنى الحديث ثم يغتسل فيه شوف شكلها اكتب ثم يغتسل نعم فيه حط على يغتسل لام بثلاثة ألوان ضمه وفتحة وسكون ثم يغتسل فيه تحطتم ثم يغتسل فيه الآن على هذه الحركات تفضل يا شيخ صالح نحتاجك بعد بعد قليل خليك قريب عندنا عندك كتابك جزاك الله خير ما نطلب طيب الان لاحظوا ثم يغتسل ثم يغتسل فيه الآن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى يقول لا يبولن لا هي هذه ماذا تفعل من ناحية الإعرابية الجزم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ولا ثم يغتسل ولا ثم يغتسل المعنى يتغير تماما والحكم يتغير وكما يقول النحات يقول الإعراب تحت المعنى فأحيانا الإعراب لا بد منه كثير من الناس يستثق للإعراب يقول بدينا حتى في الفقه إعراب نقول أحيانا لا بد منه حتى تفهم المعنى ونبسط القضية الآن لا يبولن مجزومة أليس كذلك لأنه الفعل مسبوك بلا الناهية إذا قلنا بأن ثم هي حرف عطف إذا قلنا إن ثم يغتسل معطوف على النهي السابق لا يبولن فتكون مجزومة ثم يغتسل فيكون النهي عن إيش عن البول وعن الاغتسال وعن الاغتسال واضح؟ وهذا احتمال قوي في الحديث هذا احتمال قوي ويشهد له الرواية الأخرى التي ذكرها عند مسلم كما ترون لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو وهو جنوب لا يغتسل فصار الغسل منهيا عنه فعلى الجزم هنا يكون النهي عن عن البول فهو حرام وكذلك نحن منهيون أن نغتسل غسل الجنابه في الماء الدائم لسبب أو لآخر فالقضية على هذا الاعتبار لا ترابط بين أول الجملة وآخرها من ناحية من ناحية تعلق الحكم من ناحية يعني إنسان ماذا لكنه اغتسل من الجنابة على هذا على الجزم ثم يغتسل يكون منهي وهذا الاحتمال تشهد له رواية مسلم كما ذكرت آنفا التي ذكرها هنا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب هذا الاحتمال وارد هل الصورة واضحة الآن ولا ميهب واضحة طيب عطونا الاحتمال الثاني وهو أن ثم تدل على الجمع بين الأمرين فيكون أول الكلام مرتبط بآخره ولا بد فيكون النهي كيف لا يبولن لنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ويجمع مع هذا البول فيه القص من الجنابة وبهذا تكون بالنصب. لا يبو لنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وي ثم يغتسل فيه من الجنابة. لا تجمع بين الأمرين. لا تجمع بين الأمرين. وهذا المعنى والاحتمال، إحنا موجود والاحتمالات تقع لكنه بعيد. بعيد. وإنما أذكر هذا من أجل أن تتفتق الأذهان ومن أجل ملحظ مهم من, جد من أجل ملحظ مهم جدا وهو أن يتسع الصدر طالب العلم طلاب العلم ذكر ابن القيم في فوائد العلم أنه يشرح الصدر كيف يشرح الصدر؟ من وجوه متعددة منها هذا إذا كان الدرس يربي طالب العلم على معرفة مأخذ المسألة سواء كان يوافق قوله أو يخالفه لكنه يعرف لماذا قالوا هذا الكلام ما جابوه من جيبهم هذا لأئمة مثل الجبال كما سيأتي في بعض الأحاديث القادمة أشياء الإنسان يقف أمامها فعلا ويقول فعلا كل قول له وجه قوي تجعل الإنسان يعذر هؤلاء العلماء فهذا درس تطبيقي ل. يعذر طالب العلم العلماء رحمهم الله حينما قالوا بقول اعتقد خلافه لا بد من التربية وإلا يضيق صدره ولربما يتلفظ بما لا يليق ويقول ما هذا يخالفون النصوص الصريحة يقولون برأيهم هذه كتب تحتاج إلى حرق كتب الفقري هذا ما يقوله إنسان تربى في مجالس العلم وإنما يقوله إنسان قمش وسمع كلمتي فجاء بكلام لا يليق فلاحظ الآن ثم يغتسل فيه فهذا المعنى فيه بعد لأن النهي مهو عن الجمع بين الأمرين يا أخي لو بال فقط ويدل عليه الرواية الثانية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب نهى عن الغسل فقط فليست القضية مرتبطة منهي فيكون منهيا عن مجموع الأمرين فقط لا كل واحد منهما هو منهي عنه طيب الاحتمال الثالث وهو الأشهر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل التقدير ثم هو يغتسل يعني في المآل سيحتاج إليه، ولكنه قد نجسه وكدره ولوثه، فلا يستطيع أن يتطهر به من الجنابه. ما يرفع الحدث بهذا الماء لهذا السبب. بالفية، ثم احتاج إليه، فكان ذلك سببا لحرمانه من لحرمانه من التطهر به لأنه قد تغير وتنجس. نعم، ثم يغتسل فيه. ويكون هذا مثل الحديث لا يضربن أحدكم لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها حديث ثم يضاجعها ما في احتمال بالرفع وهذا اللي يسمونه تفسير أسلوب بأسلوب فالفرون يمر علينا في التفسير تفسير معنى القضية ما لا علاقة ضرب الأمة بمسألة لا يبولن ضرب الزوجة لا بعلاقة لكنه يفسر لك الحديث لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة يضربها ضرب كأنها عبده ثم يضاجعها ما في ثلاث احتمالات احتمال واحد بالرفع ثم يضاجعها ما المعنى على هذا الاعتبار ثم يضاجعها يعني في نهاية النهار سيحتاج إلى معاشرتها ووطئها فلن تتقبل ذلك منه لما سبق منه من ضربها وأذيتها ستنفر منه فمآله إلى مضاجعتها إذن لا يوجد العائق والمانع بضربها أولا في أول النهار يحسن إليها لاحظتم الآن فهل يفسر الحديث بهذا ويقال هي بالضم ثم يغتسل يعني هو سيقول أمره إلى الافتقار إلى هذا الماء ويحتاج إلى الاغتسال منه فلا نقول هذا احتمال له وجه ظاهر ولكنه ليس ذلك فحسب بل الجزم أيضا متوجه وذلك لأنه يشهد له الرواية الأخرى التي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنود فهو منهي أيضا عن الاغتسال فيه ليس النهي عن البول لأن أمره سيكون إلى عاقبة وهي أنه يحتاج إلى الماء فيمنع لأن الماء تنجس ليس ذلك فقط هذا وجه في النهي ولكنه أيضا نعم منهي عن الاغتسال في حال الجنابة بهذا الماء ينغمس فيه ولو لم يبول فيه لاحظت ولو لم يبول فيه فصار عندنا الآن يمكن أن يفسر بهذا ويمكن أن يفسر بهذا وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم اختصر له الكلام اختصارا فيقول الكلام القليل صلى الله عليه وسلم الذي يدل عن المعاني المعاني الكثيرة والله تعالى أعلم أبو هريرة سئل لما ذكر الحديث كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا يتناوله تناولا يعني في الاغتسال ما ينغمس يبغى يغتسل يتناوله يتناوله تناولا وفي رواية لا يظلمن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجانب هذه صريحة جدا هذه في مسلم هذه تؤيد الجزم ولا الرفع الجزم ذكر لا الناهية مكررة مع الاغتسال لا يبولن ولا يغتسل فالآن صار الجزم قويا بهذا الاعتبار مع أن الرفع لا ينكر وعن الرفع لا ينكر والعلم عند الله تبارك وتعالى و و وجاء من حديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء في الماء الراكد نهى عن البول في الماء الراكد نعم طيب النهي هنا النهي عن البول نقول قبل في البول الآن النهي عنه قبل النهي عن الاغتسال لماذا هل هو من أجل مسألة النجاسة ولا من أجل ماذا نقول من أجل النجاسة إذا قلنا من أجل النجاسة فهذا يجرنا إلى مسألة وهي الآن لو لو تسل في بحيرة راح ما أراك مستنقع راح وجد مستنقع في وادي بين جبال ما يتحرك ونغمس وبال فيه هذا البول الآن للنجاسة سيتنجس هذا الماء هل سيتنجس بجواب لا لا يتنجس فهل العلة هل نجاسة أو أن القضية أيضا تعبدي هنا اعتبارا ما فرق الماء الدائم الذي لا يجري وهذا الماء قد يكون ما في مستنقع كبير جدا وقد يكون في غدير صغير وقد يكون واديا مليئا بالماء وقد يكون غير ذلك قد يكون بركة كبيرة جدا قد يكون مسبح فهو منهي عن البول فيه وعن الاغتسال من الجنابة فمن نظر إلى هذا الملحظ أنه ما فرق الشارع بين القليل والكثير قال القضية تعبدية القضية تعبدية لاحظتم القضية تعبدية ما تتعلق بالنجاسة بل أسرف في ذلك بعضهم حتى قال لو بال في إناء ثم صبه لا يدخل في النهي لأنه منهي أن يبول فيه كيف هذا لو بال في إناء ثم صبه قال نعم لأن القضية هي للنجاسة عقوبة له لا يبول لنا ثم يغتسل فيه لكن يجوز لغيره إذا بال هو أن يغتسل فيه لأنه ما تنجس إلا إذا تغير أحد وصافه لكن هذه استنقع كبير فهذا الإنسان اللي باله لا يغتسل لا يغتسل، لكن هذا المعنى بعيد وإذا تذكرت الأوجه الثلاثة اللي تكلمت عليها عرفت بعده بغض النظر عما فيه من الغرابة والشذوذ الظاهر قل هذا عقبه الشارع بهذا خلاص نهى لأنه بال لكن لو ما بال في مباشرة صد في إناء وحق فيه فهذا كغيره من الناس يجوز له أن يتوضأ فيه وأن يغتسل وأن يغتسل منه نعم طيب الآن الـ الـ الـ الاغتسال هل ينجس الماء الآن البول فيه البول فيه إنما يحصل تنجيس إذا تغير إذا تغير ولا لا يعني الماء إنما ينجس إذا تغير ويحتمل أن الماء ينجس إذا لاقى النجاسة مطلقا تغير ولا ما تغير كثير أو قليل الحديث يحتمل ولا ما يحتمل يحتمل لكن عندنا أحاديث أخرى عندنا حديث أخرى تدل على معنى آخر فالحديث يحتمل أن بمجرد ملاقات النجاسة الماء يتنجس إذا استعمل هذا الإنسان الجنوب هل هو نجس الجنوب المؤمن لا ينجس فالجنوب إذا غمس في الماء هل ينجسه لا فهذا إذن أيضا يلفت النظر إلى قضية ثانية وهو أن الماء إذا استعمل في طهارة شرعية فإن ذلك قد يسلبه الطهورية قد يسلبه الطهورية لاحظت الماء إذا استعمل في طهارة شرعية قد يسلبه منين أخذناها أقول قد أخذناها من هذا الجنوب إلى انغمس هو منهي عن الانغماس هل هو للتنجيس منهي عن الانغماس استقلالا ولا لا أليس كذلك منهي عن أن يغتسل فيه كما جاء في الرواية التي سمعته طيب هل هذا من أجل التنجيس أيضا البول وقد يقال من أجل التنجيس لكن حتى الاغتسال من الجنابه جواب لا إذن ما الذي يحصل الذي يحصل أنه قد تسلب طهوريته بسبب استعمال في استعمال في طهارة شرعية سلبت الطهورية خلاص تحظتم الآن على كذا نعم نحتاج أن نفرق بين الماء القليل والماء الكثير من أجل أن نجمع بين النصوص فماذا عسى أن نقول نقول بالنسبة للبول إنما يتنجس إذا تغير بالنجاسة مع أنه منهي عن البول فيه ولو كان كثيرا إلا إذا كان بحر ماذا له البحيرة اللي وصفت لكم قبل قليل لا يؤثر فيها البول، واضح؟ نحن المستنقع ذركه، حوض، غدير، ونحو ذلك نقول لا يبول فيه. ولو لم ينجسه نقول ولو لم ينتجه. لماذا؟ لأن ذلك سيؤول إلى تنجيسه وتقديره وإفساده على نفسه وعلى غيره. الآن لو أنه جو أهل منا وبالوا في هذا المستنقع ما الذي سيحصل سيتنجس أليس كذلك سيتنجس ويتغير فالشارع حافظ للناس هذه المصالح فنهاه أن مسألة النجاسة مسألة أخرى إذا تغير تنجس لم يتغير هو منهي عن البول فيه لألا يدنسه ويقذره فيبقى نظيفا محفوظا الآن لو عندنا غدير نزلنا في مكان نحن مسافرون وجاء واحد وقال أنا سأبول في هذا الماء ولا يتنجس الماء كثير يوافق على هذا ولا ما يوافق عليه ذوقا فضلا عن لا قال لا الناس ينهون عن هذا لألا يكدر عليهم هذا الماء وإذا تتابع الناس على ذلك أفسدوه ونجسوه فالمقصود أن مسألة التنجيس ليست بالضرورة هي النتيجة الحتمية للبول فيه أو للاغتسال أوضح. فيفرق في مسألة التنجيس بين القليل والكثير أما النهي فيقال هو منهي عن ذلك السبب الذي ذكرت فعندنا عدد من الأحاديث الآن كنا نريد نكتب أحاديث لكن خلاص نتركه في في الدرس القادم ونحن كنت أرجو أن نقطع أكثر من هذا بكثير، لا بس.